بسم الله الرحمن الرحیب حامیب والكتاب المبيب إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإن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 فَأَمْلَكَنَا شَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ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 وَتَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِن عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ خَذَا مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْلَكُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَذِبٌ أَوْ مَن يُنَشَأُ فِي الْحِنثِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غير مبين؟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 كَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا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 وَجَعَلَها كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْمَا ابْتَعَثَتْهَا أُولَٰئِ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ الْحَقِّ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 ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعض بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس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 وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَشَأْ ذِكْرُ الرَّحْمَٰنِ يُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَمَا لَهُ مِن قَرِينٍ وإن وَمَن يَصُدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ قَالُوا يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَدَمَ مَشْرِقٍ وَلَا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 119. فإنك الذي وادناهم فإنا عليهم مقتدرون 110. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم 111. وإنه لذكر لك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 وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنه العذاب إذا هم ينكثون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 وَلَمَّا ضُرِبَ بْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَاقَهُمْ كَمِنْهُ يَصِدُّون وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إنِنْهُ إِلَّا ابِدٌأَا عَمن لَيْهِ وَجَعلناهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسرائين وَلَ نَشَاءُ لَ جَعلناامِن كَُّ لَائكَتَ فِي الأرض يَخْلُفُون. وَإِنَّهُ لعمُ السَّاتِ فَلَا تَن تَرَّ بِهَا وَتَّبِعُون هذاَا صِراتٌ مُسْتَقنين وَلَا يَصًُّاكُمْ الشَّيطام إِهُ لَكُم مادُ مُبين وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِنَبَأَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الذي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ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 فِيهَا جَنَّتَانِ أَنْتُمَا وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ يُطَافُ عَلَيْهِمَا بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُم فِيهَا خَالِدُونَ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 قُل إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَذَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي وَمَا الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُهُ وَفِي الْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا 119. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 110. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله 114. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 115. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون